ياَاأَْ وَأَن النَّاسُؤكُ تُمكِي وَبٍ مِنَزَافِ فَإِن خَلَقُ نَكُ يياأَن وَأَن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 تُنْزِلُ نَارًا فَطَّتٌ تُنْزِلُ مِن مُوَسِّمٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لَيْلًا لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ونفقوا في الأرحالها نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا وَلِكُمْ مَن يَتَوَفَّى وَلِكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَهْلِ الْعُمُرِ لِكَي لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عَيْنٍ شَيْئًا وَلِكُمْ مَن يَتَوَفَّى من شيئا وتغى الأرض آمدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج ذهيب وتغى الأرض آمدة فإذا وأنبتت من